بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا كارع إلى ربك كدحا إلى ربك كدحا فملائيه فأنا من موتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير ويا وَأَمَّا نَنْوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَرْلُو ذُبُورًا وَيَفْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْمُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَيَّ أن حُمُورٍ والليل وما وثق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل ذا <تصفيق>